بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من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 فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو ملين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 فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون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 ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أت الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما انت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين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 ذو القوة المجين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون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 فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوضي يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إن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 كِنَايَتِي وَلَحْنٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّغْوًا فِيهَا وَلَا تَأْثِيمَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مكنون. وقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في اهلنا مشفقين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 أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَاءٍ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عندهم الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَهُمْ غَيْرُ الله سُبْحَانَ اللَّهِ يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ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 وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذَ بَارَ النُّجُومِ بسم الله الرحمن الرحيم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 مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتذلى فكان قاب قوسين أو ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما راى أفتمارونه على ما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 لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفَرَأيتمُ اللات والعزى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَةُ تِلْكَ إِذَا قِسْمَتُ ضِيَزَة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إلا الظن وما تهو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أي أذن الله إلا من بعد أي أذن الله لمن يشاء ويرضى الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن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 ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم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 بنطفه اذا تمنى وان عليه النشاه الأخرى وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلٍ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 الآزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وَكَبَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدع الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجير فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدير وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفير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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوْطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا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 في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء تقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب أبوذ العصف والريحان، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آمِنْ نَشْرِ قَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان مَرَجَ البحرين يلتقيان بينهما فلا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي الذبان وَلَهُ الجوار المشاة في البحر كالعاب فبأي آلاء ربك مات كل من عليها فان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 وعشر الجن والإنس إن استطعتم أن من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي كذبان يرسلوا عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تتصيران فبأي آل ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلام ربك ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إن طبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. أي الاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء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 خيرات حسان، فبأي آل ربكما تكذبان؟ حور مقصرة في الخيان، فبأي لكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلام متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَ لوقعتها كَاذِبًا خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة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 من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين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 ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأنثال اللؤلؤ المكنون جزاء كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغة ولا تأثيم إلا قيل سلام سلام، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة He نے زیجی نہیں کی وانترهی پورج کاری پورج میں خ swoją قرباً أتراباً لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الْآخِرِينَ وأصحاب الشمال ما أَصْحَابُ الشمال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 وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أَإِذَا متنا وكنا ترابا وعظاما أَإِنَّا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون اولين والآخرين لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا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 تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قد درنا بينكم الموت وما نحن بمبسوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم في لا تعلمون. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَبَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُفُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ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 أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمطوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإن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 الرَّحْمَنِ العالمين أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ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 ارجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وام ما ان كان من اصحاب اليمين فالسلام لك من اصحاب اليمين وان ما ان كان من المكذبين ضوا ووان وتصليت جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا منهم ما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير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 ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلُوا ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَلْتَمِسُوا ضرب بينهم بصور له باب باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكن فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ من كم في مِنَ ولا من الذين كفروا هِيَ مَوْلَاكُمْ النار هي مولاكم وبأس المصير ألم الذين آمَنُوا يأني للذين قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ تخشع أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكفير منهم فاسقون يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ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 والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهم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 وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور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 والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير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 وَأَزَلْنَا الْحَديدَ فِيهِ بَصْرٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَصِرُّهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ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 ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء وراء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله